وصف العشاق حب الحبائب ويبدو محياه لعيني في الكراب نفسي أفديه إذن والأقارب وتدركني في ذكره قش عريرة من الوجد لا يحويه علم الاجنبي فمن شاء فلينكم جمالا ولا صوتا صهيا ومن شاء فمن بحب للحبيب محمد محمد اذا وصف العشاق حب الحبائب وغلفي لروحي عند ذلك هزا وأنسا وروحا فيه وثمة واثله نكأ على المرسلين مكانتان وأنت لهم شمس وهم كالثواقب وصل إلهي كلما ذر شاعقون على خاتم للكرام الأطائيب الأطائيب الأطائيب من الأطائيب بال الأطائيب الأطائيب بال ولا طاهر ولا طاهر ولا طاهر ولا طاهر